Bismillahi r-Rahmani r an قال عاد وآمنوا بما نزل على محمد وغُرَّ الحَقُّ من رَبِّ ذِكْفَ فَرَأَنُوا مسِيَاتِهِمْ وَأَصْلَحَظَلَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَضَعُونَ الْبَاطِلَ الحق من ربهم كذا حتى إذا أفخنتمهم فشد الوثاق فإما من بعد وإن İzlediğiniz لذع اول الذين قتلوا في سبيل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من دمر الله عليهم وللكافرين أمسالها ذلك بأن في جنات يورث الذين امنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ان يتم تسعون يا كلون كما تقول ان ام وام لهم وكاين من قرية هي أشد دقوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن and all the mut T Altyazı <tuh> هم هذو وآتاهم تقوام فهل لانظرون إلا الساعة أن تأتيهم بقتة فقد جاء فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِ رَضُوْيَ أُضْرُوْنَ إلَيْكَ نَظَرَ الْمَوْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ أُولَاءَ لَهُمْ إذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له فألعسيتم إن تولح أطيعوا <تصفيق> أرحامكم <تصفيق> <تصفيق> أولا دبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على الشيطان سوّل لهم وأمل لهم، ذلك بأنهم قا. والله يعلم إسرارهم فكيف إذا تعبتهم الممال Zalik bir an. حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله وَاللَّهُ يَعْلَمُ عَمَلَكُمْ وَلَا نَبْلُوْنَكُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمْ وسيحبط أعمالهم يا. فلا تدنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم تَنَادُونَ إِلَهًا تَدْعُونَ إِلَى السَّمَاءِ وَأَنْتُمْ الْأُولُونَ نَرَى اللَّهَ مَاكُمْ وَلَيْسَ يَرَاكُمْ أَمَّا 117. وإنما الحياة الدنيا لعيب وله 118. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم أرجو في